يا جدي دار المثايل وصار رجالا اللي لها القلب يشتاق رمزوا فعايل مثل علوم الجود وهلا حطوا في صفحة المجد ما لك حفظ الحديث وجمع زين المثاين صلاة دين وذكر ربي بالشراء ما تنكرم وبدع جديد المثاين وصف الرجال الليلة هلقوا بيشتاك الليلة هم بطي برمز فعاين مثلش قرم بالجو والجو ضرب ف... الصحابة دربهم ما تمايا، وذكرنا الله بالمجالس وناسوع، مشينا بسنا وما له بداية، وما بدعوا والسبدعوا طابلا وبوابا، حجوة المكة في صومال جوايا، يحددهم طعه ومكنون لشوا. أنا جمل دوم اللحم عاد شايان في الجنة فرق اللي مواري بهدجان ستنا الصحرى لنا صدق التماين عشق البدو على السنة فيها براك يا ما خلا جمع الرجال شكايا اللي على طبل الفعل دوم توام تقريبة تنبض ضيف من جانب النمزل لتحين رفاك له فقير والمشاكل هشايا يفرح بخطو الضيف لاجاها مشتاك يفز له فزد كريم الأصايا النشمي اللي ما يحسب ما هو من اللي يجهدون الفعاك اللي يزيد السلف حد لا اللي يزيد السلف حد لفاق يا كل حمك بدون حق ودلايين مشاي بالغبا ولا الكاذب لفاق الله يجير سامعينا الهوايين بك الله كل واشي ينقى جا قدمت من قلب بطيب دفان قدمت من قلب بطيب دفاء خل خل خل خال خال